نسألك مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتهال المذن الذليل وندعوك دعاء الخائف الضرير دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسمه وراغم لك أنفه نسألك أن تعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأزواجنا وذرياتنا وذوي أرحامنا من النار اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك